in قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَانَ فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا أَفَلَا <تصفيق> الدكتور <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لفضيله لفضيله الدكتور محمد وعنده مفاتيه الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة w ramach حن حتى إذا جاء حت جاء أحدهم الموت توفي توفي وهم لا يفرعون. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ألا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أسرع الحاسب؟ قُلْ من you Tak, cool. cool. Szanowni <toddress> judged هو ذا ومن ولا. ذَٰلِكَ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ Zobaczcie. وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الع... قد فصلنا الآيات للقوم يعلمون وهو الذي أَنشَأَكُم من نفس واحدة فَجَعَلَ ومستودع قد فصلنا Szanowny Panie فمن أبصر فلنفسه ومن عبره Bing, bing. Siedzibyśmy w tej Wszelkie وقصى إليه أفئد كلذين لهم وعبلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضل, يضل One, two,